ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الذكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشياها وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِدْكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِدْ لِلَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ حَدِيثًا مَا